يهق لمن يشاء كذلك أنحي I او صاف God bless. والذي نزل من السماء ذالك تخرجون، إلا في خلف من الفلك وال... تُتَبُّ شَهَادَةُ أُمٍ وذلك من عزيز القائل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِينَ